اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا أفضل خلق الله السلام عليك يا ابن عبد الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا سيد الوصيل السلام عليك يا إمامي وإمام المتقين السلام عليك <تصفيق> يا فاطمة <الزرق> <تصفيق> <تصفيق> السلام عليك يا ابنة رسول الله السلام عليك يا ابنة خديجة الكبرى السلام عليك يا زوج أمير المؤمنين أيتها البتون السلام عليك يا أم الحسن والحسن السلام عليك يا مآيان نطم خدها السلام عليك يا مآيان أم بتلمس مار في صدرها السلام عليك يا مان كسرة أظلام <تصفيق> السلام عليك يا مان أسقط جنين <تصفيق> والسلام عليك يا مان لبب بعلها سيدتي ومولاتي يا فاطمة الزغرة كل الأحداث التي مرت عليك مرت على شيعتك في البحر نحن معك يا فاطمة نطلب من الحج بأخذ الزغر <تصفيق> يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في عبادة الزهرى ومقامها عليها السلام أنها متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله زهر نورها لملائكة السما كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض يقول الله عز وجل لملائكته يا ملائكتي انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة إمائي قائمة بين يدي ترتعد فرائصها من خيفتي وقد أقبلت بقلبها على عبادتي أشهدكم أني قد أمنت شيعتها من النار حنيئا لكم يا شيعة فاطمة مكتوب على جباهكم محبون للزهراء سوف تأخذكم الزهراء إلى الجنة إن شاء الله أبجي على صابج ودمع العين سجاء للموت للموت ما أنسى ونينج من ورى البهر أبجي المصابج ودمع العيل سجاب للموت ما أنسى ونينك من ورى البهر كل ما أصد يا بتولة دمع يجري أذكر مصابج وأنا مكسور ظهري خجلان منك يوم حسن وفادي مفريد عندي وديع والوديع شلون تنصاب هذا أمير المؤمنين عليه السلام يخاطب الزهرة عليها السلام محتار محتار يا زهرة أنا وحالج ذهلني ومدر الجوابي للنبي له سألني يوم الحسن ما تنخمد نيران حزني طب غصبن علي عليك يجري كل هالمصاه تدريين عن عزمي زهره وشده البأس سيفي الصيح ومنه تتراجف الارجاس بس اللي خلاني يا زهره منكس الراس لما سمعتج تنتخيني من ورا البه لما يا يانس سمعتك يا حزينه تخيني حسيت ذاك الحيل مني حان حيني قادن بيدي يا البتوله سابحيني قاد الوصيه يا زكيه وقيد الاصحاب صدات الزهره للوصي والدمع نثا ومسحت دموعه بإيده وصاحت يا كرر ناديت باسمك غصب عني بهجمات الدار مو انت الجار وانت داحي البهر غصباً علي يا علي غصباً علي سوت أثر في عيني لطمت هالدعية ولما تجيب الباب حسيت المنية وناديت باسمك يمكن ترد يا علي جواه متعودة, متعودة حتى المصطفى ميل الفدار داري يطلب اذن مني يا حادر وانت داري وريد ما علي وما على رزات <تصفيق> نادت باسمك من شفت في دار يا جناب خجلان من لك يا علي مجيد الديك بني وبناتي عمري يفرق قلبك باروح عنك والامانه حزن <تصفيق> وزي نبي حدار انت لها خدر وحجة حجة حجة حجة حجة. السلام عليك سيدتي ومولاتي يا سيدة نساء العالمين <تصفيق> <تصفيق> السلام عليك وعلى الأئمة الأطهار من ولد الحسان رزقنا الله في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك وفرج الله عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات بحقك يا زهر إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد أحد الأخوة أوصانا عند زوجته جدا تعبانا وتحتاج إلى دعاكم الخالص في هذه الدمعة الدمعة الخالصة التي خرجت بها الدعا والاستجابة إن شاء الله بحق الزهراء سيدي ومولاي شافي كل مريض شافي كل جريض لا سيم المنظورين والمخصوصين اللهم شافهم بشفائك داوهم بدوائك عافهم من بلائك اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير <تصفيق> أحبتكم في السجون احتاجوا لدعاء خالص الأستاذ عبدالهادي أستاذ حسن باقي الرموز كلهم احتاجوا لدعاكم الأخوة الأحبة اللهم فرج عنهم يا الله يا الله يا الله <تصفيق> اللهم خلصهم من بين يدي الظالمين اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ولا تجعل للظالمين علينا سبيلا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وأحلل غضبك بأمريكا وإسرائيل والظالمين اللهم احفظ وأيد وسدد واحرص بعينك التي لا تنام جميع حماة الإسلام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 اللهم انصر ثورتنا يا الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إخوان ليلة بكر عزاء فسار الممتحنة الساعة الثامنة والنصف العزاء سابع والنصف تبدأ القراءة شاء الله إلى روح أم البنين وإلى روح السيد الإمام وإلى روح الشهيد الصادر وإلى روح الشيخ الجمري وإلى أرواح أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد